بسم الله الرحمن الرحيم خاص القرآن العيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا تراثا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حكيم بل بِالْحَقِّ بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم فلتبنيناها وزيناها ومالها من كون والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بيج تفسرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء مبارك فأنبتنا في جنات محبة وَإِنْ نَخْلَبَ فِقَاتِنَا طَلًا نَضِيدَ إِغْضَالِ الْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً نَيْثًا كَذَٰلِكَ نُحْيِي الْفُجُورَ ذُهِبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ يُصِيبُ أَصْحَابَ الرَّسْوِ وَثَمُودَ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُهُمْ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ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 ما ينفذ من قول إلا لديه ربيب عكيد وجاءت شكرة الموت في ذلك ما كنت منه تحيد ونفق الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك عطاءك فبصر كاليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقي يا في جهنم كل كفار من منع للخير معتدي مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه بالعذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أبغيته لكن كان في ضمان بعيد قال لا تختصموا لدي وقد خذبت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لفير وما أنا بظلام عبيد يوم نقول الجهنم هل امتلأت وتقول هل من مجيد وزفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما تراتون لكل أواف حبيد من خشي الرحمن بالغيب وجاه بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم القلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ فَرْنٍ هُمْ عَشَدْتُ مِنْهُمْ فَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ حِيِّسْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدًا ولقد حلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصدر على ما يقولون وسبح بخند ربك قبل طنوع الشمس وقبل القروب ومن الليل فسبحه أجبار السجوب وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِمِ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصِّيَحَةَ في الحق ذَلِكَ يَوْمٌ خَرُوجٌ إِنَّا نَحْنُ فِيهِ وَنُمِيتُ وَإِذَا يَنَا المصير يَوْمَ تَشَقَّقَ الْأَرْضُ عَنْهُمْ شِرَاعٌ ذَلِكَ حَشُونٌ عَلَيْنَا يَسِيرُ نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجزار فنذكر بالقرآن أن يخاف وعيد